سجى يا قلبي الضايق وخلى الهموم هات لي يا مباشر كوبا سكر زياده قلبي الضايق وخلى الهموم هات لي يا مباشر كوبا سكر زياده اللهم الله نحمدك يا عظيم شان خالق أبدا الجمايين لها ما تجيب الكلام دربها كايد وما كل رجال صادة سلموا على الطيب كثير السلام صام للراس رائل مرجو سجي يا قلب يضايق وخلى الهموم هاتلي يا مباشر كوب سكر زيادة سجي يا وخلى الهموم هاتلي يا مباشر كوب سكر احمدك يا من شان خالق ابدا الجمايه لا Selamu li ala taib kathiru salam Saamu lirra, sara, ilmarja, lahwa, riyada